بسم الله الرحمن الرحيم ألف لان ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما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 ولا شفيع أفلا تتذكرون ندبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ثم يعرج إليه في يوم كان مقدار ألف سنة مما تعد ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل مثله من سلالة من ماء ثم سوَّاهُ ونفَخَ فيهِ مِنَ الروحِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا أَإِذَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ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 ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا فرجعنا نعمل صالحا إننا موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأمل أن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 وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُنَفْسُ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِنْ قُرْرَةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لا يستمون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فتقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون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 وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَأْخَذَلْفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِن إن في ذلك لا آيات أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ نَسُوقُ الْمَاءِ إلَى الْأَرْضِ الْجُرُز فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ